يا تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا تذر واذره وزر اخرى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 وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل اني اخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه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 فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم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 أفَمَن يَتَقِي بِوَجْهِهِ سُوءُ الْعذابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِالظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنَّ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعذابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ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 قل الا ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضر الله بضر هل هن كاشفات ضر او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله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 وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اسْتَخَفَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُل لّلهِ مَفَاتِحُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْلَمُ الْغَيْبَ وَالشَّهَادَةَ أَن تَقُومَ بَيْنَ عِبَادِهِ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 فَإِذَا مَا اسْتَلَّ النَّاسُ نَضَرًا وَدَعَانَاكُمْ مَا إِذَا نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَذَٰلِكَ قَالَهَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُم سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ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 اعبودوا أيها الجاهلون ولقد أُوحى إليك وإلى الذين بِن قبلك لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَقَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ بل الله فاعبد وكن مِنَ الشَّاكِرِينَ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 وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها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 حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم قزنتها سلام عليكم وقال لهم قزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجه العاملين وترى الملائكة حاء